الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين حياكم الله جميعا ومرحبا بكم واسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم لمن يكرس اوقاته بطلب العلم حديث السنه نتعود على النظام حلقة ثانية غير ان تزحموا انفسكم ما تتزاحموش يعني صف ثاني بس وبعد كده اللي بيفضل نعم اجلس لا تتكلم في الدرس نبدأ اليوم بكتاب صورة السنه لإمام أحمد ورحمه الله تعالى وأنا قد بينت لكم من العصر إلى المغرب قراءة في ثلاثة كتب صورة سنة لإمام أحمد ومن بعده عقيد الشرف عامة الحديث للصابوني ومن بعده الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي أنا لا أدري هو الصوت دائما هكذا والله. نعم الصوت ليش مش قريب كذا اسمعوا انا ايوه خبير. كده كده حتى شرخ الثلاثه ايوه في فيه واحد علشان الفرصه تبدل يعني ما شيخ مصطفى يعني ينبغي هذا قبل ان نحضر سكه هذه الطريقة ليست المقصود أن تجلس فتستمع بقدر ما المقصود أن تشارك تشارك في القراءة فتصحح قراءتك هذا اولا ثم هذه الدراسة التفاعلية التي تكلمنا عنها في درس الماضي وأعتقد أن نسألنا سؤال أو نسأله الآن إذا لم نسأله من هو اول من سن هذه الطريقة في التعليم طريقة التفاعلية أن الطالب يشترك في في الدرس سألناكم من قبل طيب نسأل الان كيف أحسنت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سن هذه الطريقة فيقول القالب يا معاد ثم يسكت يقول لبيك رسول الله وسعديك ثم قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله أتدرون شجرة في البادية ثم أتى بوصفها قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة أشار إلى السحاب قال ما هذا ما تقولون عن هذا قال السحاب قال والعنان هذا أسلوب قال أتدرون ما الإيمان الله ورسوله أعلم هذا كله شد انتباه أتدري أي آية اعظم في كتاب الله وهكذا فطريقة التفاعل ما بين المدرس والطالب تسمح للطالب أن ينتبه أكثر وأكثر وصول السنة لإمام أحمد قد يفهم بعض الناس أن للسنة فروعا ليس كذلك ولكن هو أراد أن يبين بان هذه السنة وهذه أصول هذا الدين واضح الإمام أحمد ما يحتاج أن نعرف به لأنه معروف فهو أشهر من نار على علم والإمام أحمد من ائمه أهل السنة في زمانه بل هو إمام اهل السنة في زمانه وتعرفون بارك الله فيك رحلته في طلب العلم هو نشا يتيما وتكفلت أمه هو عربي من بني شيبان تكفلت أمه بالتحريض على طلب العلم وافتدى طلب العلم من صغره ولقي الأشياء الكبار وكان من أجلة مشايخه الإمام محمد بدرس الشافعي وسفيان بن عيينة ولقي الكبار يعني مشايخ الامام احمد من كبار من كبار العلماء الذين يذكرون في السلف الصالح على كل بالنسبه لترجمته فانه يرجع فيها الى كتب التراجم لكن ليس الغرض هو الترجمه لكن الامام احمد رحمه الله رحمه واسعه هو مشهور بصبره في المحنه محنه خلق القران وهذا الذي يريد أن يعرج عليه في ثواني المعدودات بأن الرجل لا يمكن أن يصل اماما في السنة حتى يبتلى في التمسك, عليها، التمسك بها وشد نفسه عليها كثير من الناس من أهل العلم في عصر إمام أحمد كان يقولون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق ولكن لما ابتلي الإمام أحمد في هذا وجلد حتى القارب على الموت وهو يقول يا أمير المؤمنين بأي ذنب تقتلني والله اني امرئ من المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله وما خلعت يدا من طاعة مع ان, مع إن المعتصم الواثق والذين ضرب الإمام احمد كان يقولاني بخلق القرآن ومن قبلهما اخوهما عم الواثق المعمون ومع ذلك يقول ما خلعت في يد من طاعه وكان يسميه بامير المؤمنين لانه هو سمى نفسه بهذا كما ذكر سوف ياتينا في اصول السنه قال من اجمع عليه الناس وسمي امير المؤمنين فإذا هذه جاءت هكذا ليست مقصوده لكن على كل الاحوال تسميه الحاتم بامير المؤمنين هذه ترجع له هو ان سمى نفسه او سماه الناس بامير المؤمنين ام ان يتمشكل الناس حول رئيس او سلطان او ملك ما سمى نفسه امير المؤمنين فيقال لا يسمى امير المؤمنين هذا مضيعه الوقت هذا مضيعه الوقت لهذا لو اتيت الى ملك وقلت هذا انت رئيس لا عليك ولو اتيت اتيت رئيس وقلت له انت شيخ شيخ البلد مثل مثل شيوخ الامارات او نحوه لا غضب عليك فإذا من تمام السمع والطاعه لولد الأمر أن تسميه بما سمى هو نفسه وارتضاه لنفسه وارتضاه الناس له وهذه الخلافات الجانبية من مثل هذه الأشياء على كل مضع للوقت وتهريج تضيع للسنة هذا الحق عصول السنة لإمام أحمد كما بينا في أكثر من موطن بان ائمه السلف لم يكونوا يعني متفرغون للكتابه في السنة وانما السنه تتلقى تلقيا وتلقى تلقينا يعني لم يكونوا يعتمدوا على معرفه العقيده الصحيحه من خلال الكتب لماذا لأن العقيده ليست مجرد كلام تقراه أو مجرد كلام تحفظه وإنما اعتقاد تعتقده وعمل تعمله الايمان قول وعمل واضح ولهذا ننبه هنا على قضية الكثير يخطئ فيها وهي تسميه ما يتوجب من, من اعتقاد اهل السنه والجماعه العقيده فالعقيده جزء جزء من الايمان واضح واضح العقيده جزء العقيده ما هي العقيده من عقد عليه القلب فاذا هي الجزء الخاص بالقلب وليست هي الإيمان كله اذا ننتبه لما نتكلم على العقيدة فانا نتكلم على الجزء الخاص بالقلب وليس هو الإيمان كله ولهذا يقال مجمل اعتقاد السلف مجمل مجمل اعتقاد السلف فيجب التنبه لهذا لأن نفض العقيدة في الحقيقة إنما جاءنا من قبل الأشاعرة والمعتزله وأهل الكلام لكونهم بارك الله يحصرون الإيمان فيما هو موجود في القلب واضح واضح ولذلك لو سألت المصطلح ما هي العقيدة قال العقيدة من عقد عليه القلب من عقد عليه القلب من أمور التوحيد والمعاد ونحوه يسمون الإلهيات السمعيات لكن الحقيقة هل هو هذا الإيمان هل هو هذا الإيمان المشروع هذا جزء من الإيمان جزء من الإيمان يجب أن تنتبه لهذا اذا لا نقول العقيده هو فقط وانما نقول بارك الله فيكم الايمان اعتقاد عقيده وايضا عمل ولهذا تجد في كتب السلف دائما يتكلمون عن يستعضون عن لفظ العقيده بالسنه بالسنة او مجمل الاعتقاد واضح لما لانهم يتخطون هذه المحاذير يتخطون هذه المحاذير حتى لا يفهم رجل بأن الاعتقاد إنه في جانب واحد دون من آخر على كل فاصول السنة لما أحمد كلمة غير من الكتب التي سوف نتناولها إنما هي في غالبها أسئلة سؤال سؤال يأتي للإمام من ائمه السنة عن مجمل اعتقادك عن السنة واصولها فيضطر أنه يكتب للناس مثل هذا الجواب لاجل أن يبعث إليهم لماذا؟ لأن في غالب تلاميذه يعني أنتم الآن هذا راوي هذه اصول سنع الإمام أحمد هو عبدوس عبدوس إن هذا كان صاحب للامام أحمد وليس لم يكن من أهل الحديث يعني ما كان محدثا وإنما كان صاحب لما رجل صالح وعابد ولم يرع الإمام أحمد إلا هذا في الغالب وضحت الآن فأين كبار تلاميذه؟ كيف ما ألف لهم هذا الاعتقاد لانه الاعتقاد إنما يؤخذ تلقينا فيأخذون يعتقدون يطبقون وهكذا أما الحديث يفترق الحديث هو عبارة عن طلب علم يعني ولهذا لا يجب على كل امه أن تطلب الحديث لكن على كل الامه أن تطلب السنة وتطلب الاعتقاد وتصحح هذا الاعتقاد واضح فإذن اين لان هذا انا اجاوب عنه عن شبهه هو كان الاعتقاد بهذه الأهمية وهو كذلك بهذه الأهمية واضح فاين كتاب اعتقاد الفه الامام مالك بينما الامام مالك الف كتاب الموطع في الفقه جمع الأحاديث والبلغات في الفقه اين كتاب العقيده للامام الشافعي أين كتاب العقيده لسفيان الثوري اين كتاب العقيده او الاعتقاد نعيينا للزهري مسلم البخاري مسلم عن البخاري أله في جانب من جوانب الاعتقاد وهو كتاب خلق على العباد لكن إذا كانت العقيدة والاعتقاد والإيمان والسنة المحافظة على الفروقات التي ذكرناها الآن بهذه الأهمية فلماذا السلف قصروا في التاليف فهمتم الآن فتقول له بارك الله فيك السلف لم يتعودوا على الكتابة في أصول السنة والاعتقاد ونحوه لما؟ لأنهم كانوا يعتمدون على أن يلقن الطالب والمسلم يلقن تلقينا وإنما يأخذ مسألة مسألة ويعمل بها ويطبقها وهكذا كان ينتقل الاعتقاد من جيل إلى جيل وإنما كانت التألفات بحسب السؤال يعني كأنه استفتى. ما تقولون في مجمل اعتقاد السلف ويبعث إليه من بلد أخرى كمثل رسالة أبي داود لأهل مكة ورسالة يعني كتاب أبي عثمان الصابوني في الحقيقة هو رسالة لأهل جيلان فهمتم وهكذا سؤال الاقتصاد في الاعتقاد إنما هو سؤال وهكذا سؤال الامام محمد أسئلة ترد من أجل تعليم الناس تعليم الناس الذين لا يتوصلون إلى هذا الاعتقاد من خلال الاحتكاك المباشر خلال التلقين المباشر نعم نبدأ الآن عفوا يعني أنا ما لن أسأل هذا مسجل أين ولا. نبدأ الآن بوصول السنة لم أحمد أنت الآن في أي كتاب لا لازم تسجل اذا نبدأ بوصول السنة محمد أحمد يلا تفضل إقرأت نعم طيب لان نحن في اسوء السنه يا امام احمد تفضل نعم لا لا حدثنا قال شيخ الامام ابدا من بدايه السند اعطيه بارك الله ارفع ارفع صوتك ابو ابو عندك ابو المعدل المعدل عندكم هنا بالمبني المجهول خطا معدل، نعم ابن السماك نعم عندكم هنا قاف ث ن خطأ في الطباعه امم خطا هي ثنا بدون قاف امم خطا هنا تصحح طيب نبدا بالعماره من قريب، من قريب، البصري، بتنيس، تنيس، بلد اسمها كذا، تنيس، ابنه. اللي بعده يكفي الحمد لله يكفي شوي شوي نحن مجلس مجلسين حنعرف الطريقه ان شاء الله نقرا عباره تسمع يكفي يكفي هذه أصول السنة ثابتة بالسند الصحيح لإمام أحمد وذكرت في غير ما كتاب رواية عن عبدوس بن مالك العطار كما قلت لكم وليس من أهل الحديث بمعنى أنه محدث وإنما كان من أهل الصلاح والعبادة وكان إمام أحمد يرافقه يستأنس هو باناس ويستأنس به أناس وهكذا أهل العلم يعني يستأنس بأناس ويستأنس به أناس يستأنس به طلبة العلم وهو يستأنس بأهل الصلاح والتقوى بأهل العبادة لماذا؟ إذا راهم يتقوى بهم إذا رأى رأيت الرجل على السنة على العبادة فإنك تتقوى به عينك يشجعك قال وصول السنة عندنا والمقصود عندنا يعني عند أهل السنة والجماعة وليس عند الإمام أحمد لهذا يجب أن ننتبه بأن أصول السنة وما ذكر فيها من الاعتقاد لا يخص الحنابلة واضح ولذلك سوف تجدون بارك الله فيك أصول السنة هذا الامام أحمد وعقيده سلف أصحاب الحديث للصابوني وهو شافعي وسوف تجدون عبارات قد تكون يعني بالحرف متطابقة إن لم تكن متقاربة وهكذا باقي الكتب إن لم تكن متطابقة في الحروف فهي متقاربة ناهيك فضلا بارك الله فيك عن المعنى فالمعنى واحد ولهذا يجب أن ننتبه بأن اعتقاد السلف لا يفرق ما بين كوني حنبلي أو شافعي أو مالكي أو حتى حنفي إلا في بضع مسائل قليلة وسوف تأتي من خلال الدراسات إن شاء الله بيان مثل هذه المخالفة لبعض الأحناف لمجمل اعتقاد السلف لكن لا يفرق كون الرجل مالكي ان نجد مثلا كتاب مقدمة رسالة من أبي زيد القيرواني وكتاب السنة لابي عمرو الطلمنكي وأيضا كلام أبي, أبي عمر بن عبد البر في التمهيد وغيره وهم مالكي فتجدهم بارك الله فيك متوافقون مع الكلام الذي يصدر من مثل عثمان سعيد الدار مع أبو عثمان الصابوني وهو شافعي وغيرهم وكذلك يتوافق مع كلام مثل عبد الغني المقدسي وهو حنبلي واضح وابو محمد البربهاري كتاب مع بعد المغرب وهو حنبلي فتجد مجمع اعتقادي السلف واحد وهذا كما قال أكثر من إمام بأن اختلاف هؤلاء الأيام أزمانهم و قبائلهم وأماكنهم وبلدانهم ومع ذلك تجد أن كلامهم في الاعتقاد واحد ألا يدلك هذا على أنه من مشكات واحدة يعني اختلاف هؤلاء الائمه في ماذا في أزمانهم وقبائلهم وأعراقهم وبلدانهم بل حتى القرن والبلد الذي يعيش فيه هذا تجده في القرن الخامس وهذا القرن الثالث يعني عبد عبدالغال مخزين في القرن السادس أبو عثمان الصابوني وبينه وبين عبد الغني المقدسي رجل واحد في اسناده يعني اسنادي الى ابي عثمان الصابوني هو في الحقيقة عن طريق عبد الغني المقدسي وبينه وبين ابي عثمان الصابوني رجل واحد واضح الامام احمد في القرن الثالث في اخر القرن الثاني واوائل القرن الثالث الهجري يعني بين كل واحد والان أكثر اكثر من 100 سنه ومع ذلك تجد الكلام هذا في نيسبور وهذا في دمشق وهذا في بغداد وهذا في مصر وهذا ومع ذلك مع اختلاف الأزمان والأمكنة والقبائل والمذاهب أيضا أحيانا هذا الشافعي وهذا الحنبل ولكن تجد في الاعتقاد طريق واحد لماذا؟ لأن اعتقاد السلف لا يختلف لأنه من مشكات واحدة من مشكات النبي عليه الصلاة والسلام فما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباضة بن سارية فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اختلاف في ماذا في العقائد دين بارك الله فيك هناك الهلكة إذا اختلف الناس في العقائد وإذا اختلف الناس في الإيمان تحدث الهلكة وإذا حدثت الهلكة فإن من فطرة الناس أن تتسأل عن النجاة تسال عن من ينجي من هذه الهلكة خالفين ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا لا يتصور ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو من قبيل الاخبار يعني سيحدث اختلاف خلاص خلصنا لا هو ينذر بشر سوف يقع في هذه الامه ومن ثم بارك الله فيك اتى بما ينجيك من هذا من هذه الهلكه فقال عليكم بسنتي فعليكم وأتى بها بالفاء يعني لا نجاة لكم إذا حصل هذا الاختلاف إلا بتمسككم بسنتي فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهدين من بعض لماذا لأنها سنه الخلفاء الراشدين مبينة لسنه النبي صلى الله عليه هي لا تكمله والآن هنا سؤال هل سنه الخلفاء الراشدين ما قال عليكم بسنتي و وسنة الخلفاء الرشيدين المهدين من بعدي هل هي مكملة الواه هنا للمغايرة ولا للعطف ليعرف يرفع يتو ليست للمغايرة لأنها ليست مكملة سنة الخلفاء الراشدين المهديين إنما هي موضحة مبينة وليست مكملة ما الدليل ترى كلمة مدليها نسمحها كثير جدا كلام الهوى هذا كلام الأثير الراديو ونشرات الاخبار والجزيرة والعربية هذا ما عندنا ما الدليل اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أليست من الدين؟ أليست من الوحي؟ أليست مما أخبر الله عنه أنها انها كملت عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبين سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن أصحابه ما كان لهم. وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بالذات ما كان لهم ليجتمعوا على مخالفه سنه النبي عليه الصلاه والسلام واضح وعند وعندئذ اراد ان يبين الاساس الذي يبتنى عليه ايمان المرء واسلام الرجل واعتقاده على اي شيء يبتني اتباعك للنبي عليه الصلاه والسلام أول ما ابتدأ به بارك الله فيك الإمام أحمد قال التمسك بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والابتداء بهم طيب قد يأتي رجل يقول أليس من باب اولى الإمام أحمد لما ابتدأ كتابه في اصول السنة أن يقول الاقرار بالله مثلا والملائكة والكتاب والنبيين والرسل ويأتي بهذه العقائد نقول صحيح بعض ائمه السلف الف هكذا وسوفياتنا مثل كتاب الاعتقاد الاسماعيلي تبدأ بهذا بعضهم يبتدع بمجمل الإقرار والإيمان بالله ورسوله والكتب والملائكة وبعضهم يبتدع بارك الله فيكم ببيان الجماعة واتباع الجماعة وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مثل سوسن أم أحمد مثل البرضهاري وبعضهم يبتدع بالأسماء والصفات مثل اقتصاد الاعتقاد ومثل بعثمان الصابوني فهمتم؟ لكن لما خرج الناس في عصر الامام أحمد في أول, نشوء أو في أول شوكة أهل البدع في أول قبل الإمام أحمد قبل المعمون ما كان لأهل البدع شوكة وإنما كانت آراء ارايت أرأيت أليس أليس تشبيهات على الناس شكوك يدخلوها على دين الناس وهكذا لكن لما جاء في عصر الامام أحمد أصبح لأهل البدع شوكة لما يكون للبدعة شوكة في الغالب بارك الله فيك يصبح الاشتباه على الناس أكثر وأعظم لماذا؟ لانه يصبح تشبيه وتشكيك ولكنه بالسيف منوط بالسيف فيصبح تأثيره أعظم في الناس يعني انت لما تأتي مثلا في كلام الجامع القرآن مخلوق وهم في الشارع ربما لو سمع منهم رجل لو سمع فإنما يسمع ويتدبر أليس كذلك؟ قد يشتبه عليه لقلة علمه قد يتشكك لفساد طويته وإيمانه لكنه في النهاية يفكر لكن إذا اجتمع عليه الشبهه والتشكيك مع السيف فإنه يكون أقرب إلى الاستجابة وأقرب إلى المتابعة فهمتم؟ يعني ذوغان القلب أو الجهل الموجود في الإنسان مع السيف إذا به بارك الله فيك يستجب أكثر من لو كان لو كان الجهل مجردا أو مرض القلب مجردا وعند ذلك المجادلة مجادلة هؤلاء تكون أصعب صعب كثيرا جدا إلا إذا بارك الله فيكم سلكنا سبيلا مختصرا مما يتفق عليه عقلاء الأمة ولعله مجانينهم أيضا وهو سؤال بسيط جدا هل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على نجاة أم كانوا وهدى أم كانوا على ضلال وهلاك ولهذا نستفيد منه بارك الله فيك في نصيحة الناس تلعان بارك الله فيك في هذه زحمة الأحزاب والكلام في السياسات وإلى غيره لو جلست بارك الله فيك يعني تستدل الرجل شرعيا على بطلان هذه الأحزاب والتحزب أنا هذا تفريق للأمة وأنا نجد بارك الله فيك عشرين حزب كل حزب بارك الله فيك يطالب في زعمه بما يطالب به الحزب الاخر إذا كانت المطالبة واحده فلماذا هذا التفرق يعني الآن لو رحنا للنصارى الذين اخترعوا هذا النصارى الذين اخترعوا هذا وأنا الآن أكلمكم لهدوء فيمتم لذهبنا اليهم لو ذهبنا إليهم ونظرنا نظرة عابرة في احزابهم فإنه لا يمكن أن نجد أن عندهم حزباني، أن نجد عندهم حزبان يتكلمان في قضية واحدة متفقان عليها. ما في؟ هو ما كان هذا الحزب يغاير لهذا الحزب إلا وكلامه ودعوته وسياسته وأهدافه إلى تغاير الحزب الآخر. لأجل هذا كان هذا حزب وهذا حزب لأن كل واحد له طريق في التطبيق طريق في المطالبة أغراض وأهداف تختلف عن الآخر تماما واضحه هذه إلا في بلاد الإسلام نجد حزب بارك الله فيك يطالب بتحكيم الشريعة باسم كذا نجد حزب آخر يطالب بتحكيم الشريعة وباسم آخر وثالث ورابع وخامس وسادس وهكذا طيب كلكم لكم هدف واحد في الظاهر فلماذا أنتم مختلفون يدخل مندوب هذا الحزب على هذه المنطقة على هذه الجهة من القاهرة مثلا ويوزع أوراق تخبونا، نحن اهدافنا أشريعة الإسلام الإسلام هو الحل مش عارف كذا يذهب بارك الله فيك ويأتي رجل اخر بأوراق أخرى مطبوعه بشكل آخر والعلب زخارف عليها تختلف والدعايه لها اشد اختلافا واذا به يدعو الى تطبيق الشريعه والى كذا والى كذا والى كذا فالرجل العامي من نصف ساعه مثلا كان عنده مندوب الحزب الاخر يخرج الورقه لهذا ويقول له هذا ايضا يطالب بالشريعه يقول له لا هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء مزق هذه عليك بهذه ثم ياتي الثالث ويقول مزق هذه عليك بهذه فتتعجب المطالبه في الظاهر واحده والهدف واحد ومع ذلك الكل ما قتل الكل والكل غاضب على الكل والكل يسفه الكل هذا يدلك على أن بارك الله فيك قنطره مطالبه الشريعه ما هي الا عباره عن قنطره لان انا مثلا الان هذا الشارع فيه اذى في الطريق قرات حديث النبي صلى الله عليه وسلم ادناها اماطه الاذى عن الطريق من شعب الايمان فأردت أن أسارع إلى دعوة الناس إلى اماطه هذا الأذى لكوني لوحدي ما أستطيع مثلا فوجدت رجل آخر يدعو الناس أيضا لاماطه هذا الأذى ووجدت رجل ثالث يدعو الناس لاماطه هذا الأذى ماذا سوف يكون تصرفي واتجاهي نحو هؤلاء الدعاة إلى اماطه الأذى عن الطريق أنني سوف بارك الله فيك أفرح بهم وأسعد لماذا؟ لأنهم يوفرون علي بارك الله جهدا ووقتا. أنا أريد الآن أكلم مئة من الأشخاص في الشارع لأجل إمارة الآلة أصبحت أنا أريد أن أكلم ثلاثين مثلا. طيب إذا وجدتموني بارك الله فيك آجي إلى الناس وأقول لهم هذا ماذا يريد منك؟ قال يريد أن أميت هذا الآلة. قلت لا لا تسمع له لا تسمع له هؤلاء وهؤلاء تعال اتبعني فيسألك الرجل في ماذا في إماطة الأذى انتبه يقول سبحان الله تقول لا تسمع الرجل الآخر والآن أسمع لك والثاني يقول إماطة الأذى هذا الأذى أنت تقول لا تسمع له هذا على ضلال مبين هؤلاء وهؤلاء اسمعني انا ماذا نميط الأذى طيب ما أخي أنتم ميط الأذى والثاني يميط الأذى إذا كان القضية إماطة أذى ذا كان القضية ما تتأذى عن الأمة فيمتم بتحكيم الشريعة فالدعوة واحدة إذا لماذا كل واحد معها أوراق وملسقات وكل واحد بارك الله فيك يجد ملصق واحد يلصق فوق تحت يمين وشمال فيمتم هو ما يستطيع أن يلصق عليه هو لو في يده لألسق عليه وطمسه هذا يدلك بارك الله فيك وإن كان في الورقة كلمات بالحروف العربية واحدة لكن في الحقيقة الألوان تختلف وهناك مغازي ومعاني تحت منها لا يتوافق هذا مع هذا الآن بارك الله فيكم تطبيق الشريعة لكن كيف تطبيق الشريعة ومدى هذا التطبيق والصبر على المخالفات في المجتمع أثناء تطبيق الشريعة من الذي يطبق الشريعة زيد عبيد هذه خلافات عظيمة هذا يدلك ماذا بأن قضيه تطبيق الشريعه انما يؤتى بها لاجل قنطره للوصول بارك الله فيكم الى اغراض معينه بينما السلف الصالح انظروا الفرق تجري أحمد احمد يبتدئ كتابه والتمسك بما كان عليه أصحاب وسلم اقتداء بهم يبتدئ عبد الغني المقدسي في الكلام على الأسماء والصفات يبتدئ بارك الله فيكم الاسماعيلي في الكلام على الايمان المجمل اقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وكان الايمان السته ومع ذلك هذا الاختلاف في الاسلوب لكنها الدعوه الدعوه ماذا واحدة والكلام ماذا واحد ولهذا ما يفرق عندي الامام احمد ولا الاسماعيلي ولا الصابوني ولا المقدسي ولا غيرهم إنك تدرس هذا كتاب او هذا كتاب او هذا كتاب لأنه كله مؤذن إلى نتيجة واحدة وهو تصحيح الاعتقاد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بينما نجد في عصرنا اختلاف الكل... اتفاق الكلمات ومع ذلك اختلاف المفاهيم والأعمال يعني في السرع الصالح الكلمات نفسها قد تختلف وقد تتوافق لكن المفهوم واحد والمؤدى إليه واحد والهدف المنشود للوصول إليه واحد هو تصحيح الاعتقاد الذي جاء هذا التصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ونشره وبينه وبلغه لهذه الأمة وفحت الآن طيب نحن ذكرنا لما يكون الآن في الواقع كمثل الواقع السابق الآن في قضية يا اخوان أنا شخصيا بعض الناس يعيبوا علي اني أدرس وصول صليم أم أحمد وعطي السلف للصابوني وكذا انت مش عايش في الواقع يا عم الشيخ الواقع الآن سياسات وانتخابات وملك ورئاسة ومش عارف وكل شوية تلفون تررن تررن ماذا؟ لا أسمع بارك الله فيك إلا هل نرشحوا أو لا نرشحوا؟ هل ندخلوا أو لا ندخلوا؟ هل نشتركوا في الحزب الفلان أو لا نشترك في الحزب الفلان؟ وانت جالس بارك الله فيك في اصول سنه الامام احمد انت رجل غلبان وحول منك رجل. الناس غلابه مش عايشين هنا خالص انتم فهمين نقول بارك الله فيك هذا الحل الذي تنشدونه هو حل سوف ينزل من السماء الان او هو موجود اصلا ان قلتم بارك الله فيك هو موجود اصلا معناها فلتطبقوا وتدرسوا قبل أن تطبقوا وإن قلتم أنه سوف ينزل فدعواكم التطبيق الشريعة باطل لأن الشريعة لا يمكن أن تنزل من جديد هذه الشريعة أنا أريد أن أفهم فقط هذه الشريعة التي يراد تطبيقها أليس برك الله فيك أعظم ما فيها الاعتقاد ولا سوف نأتي للناس وقولهم تطبيق الشريعة تطبيق الشريعة طيب نحن نطبق الشريعة نحن نطبق الشريعة لتطبيق الاعتقاد الذي هو أهم شيء في الشريعة تعبون علينا هذا أنا ما أدري أي شريعة سوف تطبقون ماذا تقصدون شريعة في الربا مثلا وتحريمه هذه شريعة لكن هو أهم ولا الاعتقاد ولهذا دائما الدعوات الحزبية دائما ضد الكلام في الاعتقاد لماذا لأنه يقول الكلام في الاعتقاد يفرق الناس خلي هذا على ما هو عليه يعني واحد بارك الله فيكم في جيبه دوده تنظف له الدوده وتقول له تعالى لا خليه بدتوا واحد ثاني سوسه خليه سستوا واحد ثاني عفونه خليه بعفنته ماذا نريد جمع حوله من اجل تطبيق الشريعه انت فهمتوا اي شريعه هذه لكن تصفيه الناس من الشوائب تصفيه الناس من الاختلالات في الاعتقاد هو السبيل بارك الله فيكم إلى تطبيق الشريعة افترى عليه بعض الناس هنا في هذا المسجد لما جئت في اولى الجلسات بأني انا أشجع العلمانيين سبحان الله تصور يعني إحنا جلسين في مسجد ما شاء الله ونشجع العلمانيين كيف هذا؟ قال لأنه يقول أنه ليس من الواجب علينا إقامة دولة عارفين أنت الناس التاويلات اليوم التفسيرات ابن قليل وابن مش عارف ايه معاي أنتم كثير جدا ليس لا يجب علينا إقامة دولة أي أننا لا نريد دولة إسلامية هل هكذا يفهم أنا أقول إقامة الدولة يا اخوان ثمرة وليس التكليف شرعي لا يوجد آية في كتاب الله والحديث من حديث رسول الله يقول أقيموا دولة في الأرض لما لأنك ما تستطيع هذه ليست إليك هل الله يا اخوان ببساطه هل امر بالجهاد او أمر بالانتصار في الجهاد هل وجدتم نص يقول انتصروا في الجهاد هذا ليس إلينا هذا ماذا هذا هبه من الله سبحانه وتعالى ان شاء انتصرنا انتصرنا هو سبحانه لكن نحن ماذا علينا العمل الجهاد أما أن قال انتصروا أليس التمكين للدول أليس هو انتصار صحوننا. هل الانتصار من عملنا وتكليفنا والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هل وسعنا وش في, في وسعنا أن نختار نحن الانتصار إذا كان في وسعنا من يختار الهزيمة إذا لماذا انهزم المسلمون في أحد لماذا حصلت هزيمة في حنين هل اختارها أصحاب النبي عليه والسلام؟ أم كانت ابتلاء من الله سبحانه وتعالى إذن الرب سبحانه وتعالى يأمر بالعمل يأمر بالاعتقاد ثم ما يترتب عليه من النصر والتمكين ونحوه هذا ليس اليك هذا ثمر إن شاء الله عز وجل أعطاك اياها يعطيك وان لم يشأ لا يعطيك قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا هذا وعد ممن وعد الله إذن هذا موعود الله بالتمكين إنما لا يتحقق إلا أن تأتي بالأعمال التي أمرت بها التي هي سبب في رضاء الله سبحانه وتعالى التي إذا رضي الله عز وجل مكنك في الأرض أمن يصبح التمكين نفسه تكليف شرعي بحيث أنت مطالب أن تمكن نفسك بحيث تخترع بارك الله فيك الوسائل التي تمكنك من أين هذا؟ كيف نطالب بتحكيم الشريعه ونصر لتحكيم الشريعه بمخالفه الشريعه اذا اردنا من الناس أن تطبق شريعة اول ناس معنيين بتطبيق شرع من ال الذي يزعم هذا ال الذي يدعو الى هذا الى تحكيم الشريعه وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات امنوا وعملوا الصالحات هذا التكليف ما لا يعطيه من ثمره ان شاء ما لا يعطيه من ثمرة انشا لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم هذه الايه نقراها لكن الحقيقه لا نتدبر فيها ولا يمكنن لهم دينهم هل سكت الله عند هذا لا يا اخوان ما قال يمكنن ولا يمكنن لهم دينهم فقط وانما قال الذي ارتضى لهم عند يجب أن تسأل نفسك ما هو الدين الذي ارتضاه الله لنا الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فإن حرفنا يمينا أو شمالا عن الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن الدين الذي ارتضاه الله لنا وعندئذ لا يمكن أن يمكن الله له افهموها عند تعرفون هذا الواقع لأن يتهمون أهل السنة بأنهم في غيابات القديم وغياهب الكتب القديمة لا يعرفوا الواقع أنا اتبع القرآن والقرآن بارك الله في كما أخبر الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء ولا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم عندما تقرأ هذا اذكر قوله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا اذن دينهم الذي ارتضى لهم الاسلام دينا اذن الدين الذي يمكن الله له هو الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاه من غير نقص ولا زيادة فان زيد فيه او نقص فليس الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاه والسلام. وإذا كان ليس الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاه والسلام معنى ليس الدين الذي ارتضاه الله لنا واذا لم يكن الدين الذي ارتضاه الله لنا لم يمكن الله عز وجل له ثم يعطيك الثمره التي هي خالصة لك التي هي خالصة لك وليبدلنه من بعد خوفهم أمنا إذا آمنوا وعملوا الصالحات هذه الشروط إذا شاء الله سبحانه وتعالى يحقق لك هذا الاستخلاف هذا الاستخلاف الذي يستخلفك الله عز وجل إياه في الأرض ليس مبتدعا، ليس جديدا، وإنما كما استخلف الذين من قبلكم واحد ليس بالانتخابات وليس بالمجالس وليس بالصناديق وإنما كما استخلف الذين من قبلكم ثم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا كونهم آمنوا وعملوا الصالحات كيف يشكرون الله على هذا هذه الثمرات الثلاث يعبدونني لا يشركون بي شيئا هل عبادة الله قائمة في الناس كما يحب الله ويرضى؟ هل هناك الطائفة التي نقول امنوا وعملوا الصالحات إذا كان من يزعم ذلك يعترض على تدريس اعتقاد السلف وتدريس الإيمان الذي يجب أن نحصله ليحصل لنا المعود الله, الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات يعترض علينا في هذا؟ قالوا أنتم تدرسون الأسماء والصفات هذا ليس وقته ما هو بوقته طيب متى وقته إذا كان النصل الذي تطلبونه تطلبونه من الله والناس تجهل ربهم لماذا الرب سبحانه وتعالى تعرف إلينا بالأسماء والصفات من أجل أن نعرفه لأننا إن عرفناه بأسمائه وصفاته فإننا عندئذ نعرفه نعرف قدر جلال الله عز وجل عند ذن نقدر الله حق قدره وعند ذن نعلم أن مقادير الأمور بيده وعند ذن لا يتجأ قلبك ولا تنصرف نفسك وفكرك وروحك إلا لله سبحانه وتعالى إذن لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به اولها لو قالك رجل ما الدليل الآن الآية ذكرتها الآن لا يصلح لا يمكن أن يحصل شيء لآخر هذه الأمة زائد عما حصل لأولها لا أفهم سؤالي هذا صحيح لا أنا حورت السؤال السؤال بارك الله فيك هذا التمكين والاستخلاف والملك لا يمكن يحصل لكم إلا كما حصل لمن كان قبلكم كما استخلف الذين من قبلهم هناك فرق دائما يجب أن تنتبه ما بين التمكين وما بين بارك الله فيك الاستدراج قد يمكن الله عز وجل الرب سبحانه وتعالى اذا مكن لا يمكن الا لعباده الذين امنوا وعملوا الصالحات لما يمكن لهم في الحقيقه هو لا يمكن لاشخاصهم انتبه هذه ايضا فائده ما قال ولنمكننهم في الارض وانما اذا مكن يمكن لك دينك لماذا؟ لأن أنت شخص بارك الله فيه قد تموت ومع ذلك يتضب هذه الأمة إذا ليس التمكين منوط بأشخاص وإنما منوط بالدين يمكن الدين وعندئذ كل من تدين بهذا الدين يمثل له تبعا لتمكن الدين وكل من انحصر عن الدين وارتد عنه فإنه تزول عنه المكنة لكونه ذهب عنه السبب التمكين طيب نبدأ الآن في الكتاب قال التمسك بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما تمكن أصحاب البدع في عصره كما يتمكن أهل البدع في عصور كثيرة وأنا أقصد التمكن يعني تمكن الاستدراج وليس تمكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لو اتبعت طريقة المحاورة في الأدلة فقد يغلبك بارك الله فيك بسيفه يعني دليل واثنين ما تستطيع بارك الله أن تأخذ راحتك في النقاش لكن إذا أتيت بسكه مختصرة بطريق مختصر وقلت له أكان أصحاب النبي عليه على هداية أم على ضلال أنا أريد هذا الجواب لأن بارك الله فيكم ما شذ عن هذا إلا الرافضه ما شذ عن هذا إلا الرافضه صوفي أشعري ما تريدي جهمي إلى غيره يجب أن يقر بارك الله فيكم بفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما شذ عن هذا إلا الروافض أو عفوا والخوارج في الخوارج الأول الذين كفروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفحت الآن وعند أنت تستفيد من هذا الإجماع ما بين الناس على فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أردت أن تختصر الطريق في دعوتك لرجل تسأله أكان أصحابه السلام على هداية أم ضلال؟ أقول لك على هداية إذن علينا بسبيلهم في أخصر من هذه الدعوة ولهذا الإمام أحمد قال التمسك أصول السنة عندنا قبل أن ندخل في التفاصيل اجمالا هي ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم لما كما أخبرنا سالحاً أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعفواً أنا أطلت الآن لمناسبة هذا الواقع الذي نعيش لانه تهم نحن في غياب عن الواقع أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مروا بمرحلة الاستبعاف ومروا بمرحلة الجهاد والعمل ومروا بمرحلة التمكين أي إن بارك الله فيك جميع أطوار الدولة مروا بها حالة العدمية وحالة العملية وحالة الثمرات التمكي إذا ما أحد يقول والله عاش أصحابنا يسلم دعات ومات وما رأوا الثمرات ما أحد يقول أصحابنا يسلم كانوا في حالة استضعاف وتمسك بالإسلام ولم يدعوا إلى الله جميع المراحل التي تمر بها تكوين دولة مر بها أصحابنا من الصلاة والسلام إذن إذا أردنا أن نقيم دولة من بعدهم ألا تكفينا ألا يكفينا ما كان عليه أصحاب النبي عسسان في مراحلهم فنقتدي بهم حتى نستخلف في الأرض كما استخلفهم وابحث الآن واضح إذن لما يتيك واحد الآن هيتبين واضح او غير واضح تقول أكان أصحابه سلم على هداية أم ضلال الجواب على هداية فإذا قال لك وأنا سؤال إليكم هذا. فإن قال لك ذاك زمان وهذا زمان، هذاك زمان وهذا زمان، واقعهم يختلف عن واقعنا. هم سعوا إلى تكوين دولة ونحن نسعى إلى تكوين دولة. لكن لاختلاف الواقع فإن الخطوات تختلف عن خطواتهم. هذا الكلام فيه أكثر من من من ضلال. نبدأ بالضلال الأول. احسن اول شيء قال هم سعوا لاقامه دوله ونحن نسعى لاقامه دوله هل سعى اصحابه سلم لاقامه دوله اين هذا السعي اين هو إنما هذه الثمره رزقهم الله اياها ان مكن لهم استغرق في الارض بعد أن, وف... بعد ان وفوا بما امروا به من الايمان والعمل الصالح اذن اصحابه سلم ما سعوا لاقامه دوله طيب حتى نفهم هذا لأن هذا الآن مشتبه على الناس لو سعى أصحابه لمسلم لقامة دولة معلوم بارك الله فيك لأن عاش من بينهم ثلاثة عشرة أعوام في المدينة ودولة الإسلام فتية تقام صح ولا لا أحد يذكر لي مرفق واحد من مرافق الدولة مما حصل مثلا في حصل ببكر أو عمر الدولة هذه ليست كيانات سياسية واقتصادية و علميه واجتماعيه والى غيره اين هذا الذي سعى اصحابي وسلم الى تكوينه قالوا يا ابو بكر انت وزير الاقتصاد انت يا عمر وزير كذا اين هذا بل بالعكس كان الذي ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم ليتوظف من اجل جمع الزكاه مثلا يمنعه يعني الذي يأتي لكي يتوظف لا لكي يقيم وظيفة الذي يعمل في هذه الدولة الفتية لا ليقيم دولة كان نفس يحرمه من الوظيفة واضح ولا يعطيها إلا لمن أعرض عنها وضحت والله ما وضحت حتى المال الاسلام الجليلة كان سلم يربطها لا بالدولة وإنما يربطها بالأجر الآخروي لو عطينا الرأي رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ما قال لو عطينا الرأي وزير الدفاع بكرة عن عين وزير الدفاع او القائد على القوات المسلحة هل قال هذا لو قال هذا غدا سوف هل كان أصحاب سلم يبيتون ليلتهم يدقون يتفكرون من الذي سوف يضعه يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها لو قال النبي صلى الله عليه وسلم غدا سنعين أمير الجيش هل كانوا سوف يبيتون يدوكون ليلتهم أيهم يعين أميرا لا أبدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين مباشرة يا أسامة بن زيد أنت أمير سريه كذا يا عمر أنت أمير يا فلان وهكذا لكن كان يربط الأعمال الجليلة بمعنى بالأجر الآخروي ولا يربطهم بالدنيا. يقول من فعل كذا يصير عندي أميرا سوف اؤمره هل حصل؟ هذه الدولة هذا هذه الدنيا. أليس كذلك أخوان؟ لا أعطين غدا رجلا يحب الله ورسوله ورجل يحبه الله ورسوله لاجل هذا. باتوا يدكون ليلتهم أيوم يعطاها لتحصيل هذا المنقب على الأجر لا لتحصيل تلك الوظيفة ولهذا نجدهم في غير هذا الموطن مما لم يذكر فيه فضل وأجر أخروي لا نجدهم يتنافسون عليه ولذلك عمر رضي الله عنه قال والله ما استشرفت نفسي لإمارة قط إلا يوم ذاك الله أكبر يقول ما استشرفت نفسي ما تطلعت نفسي أن أكون أمير إلا يومي ذاك لما علمته من الأجر والفضل أو كما قال رضي الله عنه إذن هؤلاء الصحب الذين عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام ونزل القرآن فيهم والنبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق فيهم يوجههم ويعلمهم وينبههم يسد خللهم ويصوب مخطئهم حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام وهم خير جيل خير الناس على الاطلاق بعد الأنبياء إنما وصلوا لهذا بحسن اعتقادهم وصحته وحسن عملهم وصحته عندئذ من أراد أن يصل إلى ما وصل إليه أصحاب النبي عليه ان يقتدي بهم في اعتقادهم وعملهم هذا الاساس الذي يقوم عليه ديننا كله من أول إلى لا نطول معك يمينا وشمالا. ما هو الدين؟ ما كان عليها عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو التوحيد؟ ما كان عليها عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو الهدى؟ ما كان عليها عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ معي؟ ما هو السبيل إلى الجنه ما كان عليها عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام إذا ننتبه إذا هذا خلاصة منهج أهل السنة والجماعة ولهذا لما نحاجر رجل يقول هذا فيه صلاح الدين هذا فيه نصرة الدين نقول أين هذا من هدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا سوف يأتينا في درس شرح السنة البربهالي قال وانظر رحمك الله إلى من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل قال بي احد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هل الامنه أمنتك بارك الله فيك من الضلال أن تسأل كيف كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فتقتدي آثارهم وتسير خلفهم حتى تضمن لنفسك بأنك عفيت من البدع والضلال ان تأتي بفكرك بارك الله فيك أقول والله هذا الانتخابات والبرلمانات وإلى غيره ما كانت عصر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنها ضلال لو كانت هدى لكان هدي إليها أهدى الخلق بعد الأنبياء لو كانت سبيل بارك الله فيك للإصلاح في المجتمع لكان هدي إليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طيب نريد ان نتفكر في المصالح والمفاسد اتهم رايك يا اخي وما يدريك لعلك ما تظن فيه عين المصلحه فيه. يطلع بارك الله فيك في النهايه هو المفسد بعينه وهذه الحافة في الجماعات باللهجه العاميه او الفرق باللغه الشرعيه يدخلون في امر ويظنونها مصلحه اسلاميه عظيمه تقام عليها دوله الاسلام وإذا بهم بعد التجربة يتضح بارك الله فيك بأنها فشل ذريع ماذا يفعلون؟ يتراجعون ويجعلونها ربما حراما أو ربما كفرا ويخترعون إيمانا وتوحيدا آخر يصبح ما كان كفرا يصبح إيمانا وما كان إيمانا يصبح كفرا حتى الناس بارك الله سبحان الله ما هذا الدين أنت الآن تنظر من الداخل لكن لو تنظر من الخارج واحد نصراني مثلا عفان الله وياكم أو يهودي أو مجوسي وينظر هؤلاء المسلمون من كم شهر كانوا يقولون حرام حرام حرام كفر اليوم صار واجب هل يوجد في شريعة الله في الفقه الاسلامي شيء ينتقل من الوجوب إلى الحرام ومن الحرام إلى الوجوب يعني الفقهاء يعرفون من الوجوب ينتقل إلى الاستحباب مثلا ما من الحرام ينتقل إلى الكراهه يباح للضرورة أن حرام يصبح واجب وواجب يصبح حرام متى حصلت بالأمس كان حرام وكان الكفر والدخول والولوج في هذه الانتقال اليوم أصبح واجب شرعي بالأمس كان خروجا واليوم صار جهادا وما كان جهادا صار خروجك وهكذا لما استعمال العقول، ونحن حفظنا عن السلف كما ذكر وغيره أظن شرحناه الدرس الماضي، ليس في السنة قياس وصلنا إليها، طيب ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال إن الله لم ينزل يضع هذا الدين على عقول الرجال أخذنا هذا إذا إنما قضيتنا الاتباع على ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا أظلم نفسي ما أضمن غيري لكن انا ضامن بان وسلم كانوا على الهدى لان ليس هذا بالشهاده علي ولا بشهاده بارك الله فيك علماء الارض ولا بشهاده الناس جميعا وانما بشهاده الله وشهاده رسوله هل النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين يدل الناس على امر مشكوك فيه قد يكون ضلال وقد يكون هدى وعلى امر هدى قطعا إلى على أمر هدى ولهذا في مثل هذه الأوقات نصيحة لكم كرروا على الناس في الخطب فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ووجوب الاقتداء بهم اربطوا الناس بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأنه إذا كنتم تريدون الدولة التي رزقها الله لاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم أن تقتدوا بهم في اعمالهم يجب عليكم أن تتدينوا بدينهم حتى يرضى الله هذا الدين فيمكن له. وضحت؟ نعم. اقرأ. إذا الاقتداء بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عملت لنا من البدع لأننا إن لم نترك ان تركنا طريق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقعنا في البدع حتما وجزما. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ اذا كان سنة الخلفاء الراشدين المهديين وقد وصفه صلى الله عليه وسلم بكونهم مهديين يؤدي الى البدع اذا كيف النجاة اذا ما احد ينجو فاذا اصول السنة عندنا عند اهل السنة عند اهل الاسلام اتباع اصحاب النبي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم فإن لم تفعل وقعت في البدع لانه ربط ما بين الاقتداء والاهتداء بهدي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وترك البدع وهنا يتجلى عندنا الاسلوب الشرعي في الامر بالشيء والنهي عن ضده نفي واثبات اكتب هذه الفائده فامر بمتابعه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ونهى عن البدع التي هي ضد ذلك نحن نجد في شهاده التوحيد لا اله الا الله نفي واثبات ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله والشيطان امر ونهي فهكذا السلف يتعلمون من الكتاب ويتعلمون من أحاديث رسول الله الاسلوب الصحيح في دعوة الناس للتوحيد وفي بيان التوحيد للناس وفي بيان السنة للناس أمر بشيء الذي هو فيه أمنتك من الهلكة ونهاك عن ضده مما فيه الهلكة وهذا يبين لنا أن ترك اتباع أصحاب النبي عليه السلام ماذا يترتب عليه ليعرف؟ تركوا اتباعي أصحابنا بسلم ماذا يترتب عليه الدخول في البدع هل ممكن سألك سأل قال لك هل ممكن واحد لا يقتضي بأصحابنا وسلم وينجو من البدع ممكن واحد يسأل لا يمكن لا يمكن أحسن لا يمكن أبدا اطلاقا قل ممكن يمكن بس في عقلك في تخاريفك لان اذا تركت سبيل اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقد تركت هدي النبي عليه الصلاة والسلام واذا تركت هدي النبي ابتدعت مباشرة فاذا عسمتنا من البدء اتباع سبيل اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم هذا الفيصل ما بينكم ما بين اي واحد في كل واقعه أن تسأل هل تكلم بهذا أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإن وجدت أو أحد من العلماء يعني علماء السلف فإن وجدت فيه اثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيء فإن لم تجد معناه لا تتبعه ولا تختاره وتجاوزه فإنه ضلال نعم لو واحد ينسخ معنا الوقت علشان أنا كده سوف نجور كتاب على كتاب وكم ما بين المجلس وما بين قبل المغرب نصف ساعة كم الوقت الآن ساعة باقي كم ساعة بل من ساعة طيب يعني الدرس حيكون ساعتين نقسمها بارك الله فيكم نصف ساعة لعصول صلى احمد ونصف ساعة لي عبو عثمان الصابوني ونصف ساعة للاقتصاد ونصف ساعة أسيلة ماشي؟ طيب اقرأ آخر عبادنا. وكل بدع هي ضلالة. يكفي شاء الله. إذا تركوا سبيل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دخولهم في البدع وإذا دخلنا في البدع فكل بدعة ضلالة وعند ذن يأت الله الله هل في البدعه تقسيم بدعه حسنة بدعه سيئة؟ البدع كلها كلها ضلالة الدليل. مم. وكل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة كل دال على على العموم هل يستفنا من هذا الشيء؟ لا يستفنا من هذا الشيء. طيب قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعه هي مم. دليل. دليل من نفس الأثر أن هذه الصلاة أن هذه الصلاة صرت ترويح ليست مقترعة وإنما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام واضح فنحن لا نتكلم عن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما نتكلم على ما لم يفعله سيفعل دينه وهل هي البدعة أن تتذيل لله بما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام إذا البدعة ما هي أن تتذيل لله باعتقاد أو قول أو فعل لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام